دموع العيب وعيبك تاخذني لالبي يا طير ما يرتح تحت اللالي لو ما توصل قلبي الغالي يا طير ما يرتح تحت اللالي لو ما توصل قلبي الغالي دموع العيب مخا تخذني للرضا ويا هذا العشق يا هذا العشق يش الفرح يوم والعد ينباد كل شوفه المحبوب طير شفت شلون بالوقت تغاد قضيه حيل ابكي لساعه بصحنا خليلي وديني يم الرضا وديني ابكي لساعه بصحنا خليلي تعذب الروح بكفا اخذني للرضا هذا العشق احلالي يا هذا العشق احلالي يا ما يرتح تحت الليالي لو ما يا يا غير ما يرتاح بالي هذا العشق يا احناني هذا العشق يحلالي. ترى يجل معشوق في فلهي هو شها يوقفن يوقفن يوقفن لو هو يول ماي والدنيا كلها وبشدة من الخاف لحظه يحلها صاحب شهامه جينا عرفنا يوقف لي وقت فنه نتبنى لو نطير بسماك خدني للرضا ويا لو نطير بسماك خدني للرضا وياك يا حلالي هذا العشق حلالي يحلالي هذا العشق يا حلالي يا غير ما يرتحل قلبي اطلب النسخه الاصليه من مؤسسه احمد شكر العبودي لو ما توصل قلبي الخالي دموع العين تخا تخذني للرضا دموع العين تخا تخذني للرضا ويا هذا العشق يا يحلالي هذي العشق يحلالي ينحب دليل عليهم وسمع نحيبه ويقل عن الراح شنغل يجيبه صعب المحب يا طير ينسى حبيبه شكال المحن والضيم شفت بمغيبه الله عليك تخبر بجروحي والقل لعقبك ما بطل نوحي الله بجروحي والقل لعقبك ما بطل نوحي اريدك توصل هناك تاخذني للرضا ويا اريدك توصل هناك هذا العشق يا حلالي يا حلالي هذا العشق يا вали دد دد دد دد يا <تصفيق> غير ما يرتاح بالي لو توصل قلبي الخالي هذا العشق احلالي احلالي هذا العشق <تصفيق> احلالي سدگني لي نوم ما عاد منساب والعدل دوم نشوف تحكيها نشرف يا الحمل لو عاد مثل الرضا وشاف ما وصفه ويعطي يار على الش ما تحبيته وين الرمش على الش ما انا رمش ولد عين ضميت احلف بالحسن دا يخدني للرضاويه احلف بالحسن هذا العشق يحناني يحناني هذا العشق حناني يا طير ماير تحت اللالي لو ما يرتاح وما توصل قلبي الغالي يا طير ماير تحت اللالي اقتباسات من الهندسه القديمه سلوان النسق والصلب الحسن والي على عدد هذا العشق يحلالي هذا العشق يحلالي بصوت المنشد الحسيني المله بسام الزيدي كانت الكلمات للشاعر الحسيني المبدع تحسين الخفاجي